يا حاضر عن وعي مو عن عواطف بعد غديرك سيدتي صنعت مواصف في عين العقل شفتك عكاس ما غير شايف شفتك جبل وتهيبت منك عواصف شفت جبل وتهيبت منك عواصف يا قمه النسب وحيبا يا قمه النسب وحيبا kwa matiliani lo daka دباطون والثاليث نهتهو مساره ردت العداله وما رديت سلطه وما ريت صح ما صرت اول لكن القصه دارت صح ما صرت عجل ولايه لو قلت دمر الجلاله يا هلي قبلك سيد المنصب حلاله رحمنته من رب العونه وعند الدناله بس اللي دعمت ثانيتك ويدتكايله بس اللي دعمت ثانيتك ويدتكايله متيت مضامي ويلي احلى متيت رجع لي البسموي كلها لوناسي من الامم تحيي الشرايح بايعتك بعت محيب لمن بايع ما عرفك بومن هجير غيرك اشاي لو ما وجودك يا علي چنا نضايع لو ما وجودك يا علي چنا نضايع ما بايع nabaras ya neje